النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا جنود الله خوضها وذودوا إنها الجنة تدعوكم فجودوا. يا جنود الله خوضها وذودوا إنها الجنة تدعوكم فجودوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الثالث والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة العشرات من الرافضة المشركين بتفجير دراجة مركونة في منطقة المسيب مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في بلدة يوبي هلك وجرح من البكك المرتدين في الخير والبركة. البداية من ولايات العراق من الجنوب هلاك وإصابة العشرات من الرافضة المشركين بتفجير دراجة مركونة في منطقة المسيب بتوفيق الله تعالى تمكنت المفارز الأمنية من استهداف تجمع للرافضة المشركين بالقرب من أحد معابدهم داخل منطقة المسيب. بتفجير دراجة مركونة مفخخة ما أدى لهلاك وإصابة العشرات منهم ولله الحمد والمنه وفي ديالة بفضل الله تعالى استهدفت مفارز القنص تجمعا للحشد الرافضي المرتد في قرية عبادة الرافضية غرب مدينة بعقوبة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين واستهدف المجاهدون القرية ذاتها بثلاث قذائف هاون وكانت الإصابة محققة ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في بلدة يوبي بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة أول أمس ثكنة للجيش النيجيري وسط بلدة يوبي حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد من العناصر واغتنام آلية الرباعية الدفع وإحراق الثكنة وعاد المجاهدون إلى مواقعهم ثالمين ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام هلك وجرح من البكك المرتدين في الخير والبركة من الخير بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية لمرتدي البككة على طريق جسر الميادين في منطقة ذيبان بسلاح الرشاش ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإصابة ثالث كانوا على متنها ولله الحمد والمنه. وفي البركة بتوفيق الله وحده استهدف جنود الخلافة أمس آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين على طريق الدرباسيه بمنطقة رأس العين بتفجير عبوة ناسفة ما أدى الإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية خراسان بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تدمير منزل لأحد عناصر طالبان المرتدة بمنطقة شمت في ننجرهار بتفجير عبوة ناسفة ولله الحمد والمنه وفي الختام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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنو أنتمون أسلوبات أرخصوا في سبيل الله أرواحا تجود يا جنود الله فدوا راية باسم ربي قد سمت فيها البنور يا جنود الله خوضوها وذودوا إنها الجنات تدعوكم فجودوا